بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتكلم تخذوا وعدو وعدو وكل أولياء تلقون إليه بالمواد يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا وعدو كفروا بما جاءكم من الحق يخرذون الرسول تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاء الحق يخرجون الرسول يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي تُخْرِضُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلٍ طُم خرجتم جهادا في سبيلي وبالغوا امرضاتي ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وبالغوا تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أغلنتم تسرون إليهم بالمودة وأنا وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُم فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُم بَغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ قفواكم يكون لكم أعداء ويبرزوا إليكم أيديهم. إِنَّ قَفُوَكُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءٌ وَيَبْسُطُوا أيديهم. ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفون ويبسطوا أرحامكم ولا أولادكم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم يوم اينكم والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير قد كانت لَكُمْ أَصْوَاتٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَصْوَاتٌ حَسَنَةٌ فِي براء موالدين معه إذ قالوا لقومهم إذ قالوا لقومهم إن نابرأء منكم ومن ما تغبدون من دون قالوا قومه اننا راء منكم ومن ما تعبدون من دون الله ومن ما بِدُونِ مَن دُونِ اللَّهِ كَانَ فَوْقَنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَادَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا وَمِنَ النَّاسِ عَبْدٌ فَأُنَا بِكُمْ وَأَبَدَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَادَ وَالتَّبَاغَضَ أَبَدًا وَبَدَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَادَ وَالْبَغْضَاءَ أَبَدًا حَتَّى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه ولدا إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء إلا قول رَبَّنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْلِ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبَنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ آنَبَنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرْ وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا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 كان يرضو الله اليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد ومن يتولى فإن الله عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة عسى الله أن يجعل بينكم قَدير والله قدير والله غفور رحيم والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم قاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. لا رجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم ولم يخرجوا. إن الله يحب المقسطين إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في وَأَخْرَجُوكُم مِن دِيارِكُم إِنَّمَا يَنْهَىكُمُ اللَّهُ عَن الَّذِينَ قَاتَلُوكُم فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُو أخرجوكم من دياركم وظاها وعلى إخراجكم أن تولوهم وأخرجوكم مَن يَتَوَلَّهُم فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فامتحنوهن مُبِئْمَانِهِمْ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِمْ فَإِنْ عَلِمْتُمُ هُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَن تُردُّوا۟ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ولا زناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أذوره سكوا بعصن الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا حكم الله يحكم بينكم، ذلك حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم، والله عليم حكيم. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَيْنُكُمْ فَآتُوا فَرِيَاقَةً فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت تَقُولَ اللَّهُ الَّذِي أَنْعَمَ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين يبايعنك قُونَ وَلَا يَزْنِي نَ وَلَا يَقْتُلُ النَّ وَلَا يَأْتِي نَ بِبُهْتَانٍ وَلَا يَسْقِي نَ وَلَا يَزْنِي عَلَى أَنْ يُبْدِئُ تَأْنِيفَ تَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ نَوَأْذُ لَهُمُ نَوَلاَ يَعْصِينَكَ وَلاَ يَأْتِي نَبِيُّهُمْ في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله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 لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة